قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك هذه النقطة من الورع ومن التدرج والسمو في التشريع كما يقولون مالك يقول رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة وخذ معها أيضا وخوف بعرفة. هذه المواقف الثلاثه لا يشترط فيها أن تؤدى على تمام الطهر. لو وقفت جنب بعرفات لو وقفت حائض بعرفات صح الوقوف ولا لا صح الوقوف لو سعى بين الصفة والمروة جنب أو سعت حائض على ما سيأتي لمالك فلا مانع في ذلك إذا رمى الجمار وهو جنب أو رمته وهي حائض على سبيل المثال الرمي صحيح، ولكن يقول مالك رحمه الله ولكن لا ينبغيش التعمد لذلك بمعنى لو تيسرت لك الطهارة فهي أولى وهذه قاعدة عامة وأعم منها الواجب على الم... أو ينبغي للمسلم لا يخرج من باب بيته إلا متوضئا تذكر الله تستغفر الله تسأل الله يأترع لك أمر سلاة أي أمر كان العوام يقولون الوضوء سلاح المؤمن والوضوء وطاء فإذا كان الوضوء كما جاء في حديث بلا بما سبقتني إلى الجنة يا بلا ما دخلت الجنة إلا وسمعت حفيفا عليك أمامي الرسول يقول لي بلا بما تسبقني إلى الجنة فالله هذا أمر حار العقل فيه رسول الله سيد الخلق بلال عبد حبشي يقوم يسبق رسول الله الى الجنه والله المساله ما هي بالعبوديه ولا بالحرية ولا حبشي ولا رومي ولا عربي ولا فارسي ولكن جابوا ايش والله ايش سووا ايش دور بلال يشوف ايش اللي عنده ما هو عارف نفسه والله ان كان ان كان ولا شيء ما احدثت حدثا الا احدثت وضوءا ولا توضات وضوءا الا صليت به صلاه يب هذه في احسن منها فاذا كان الانسان في الحاله العاديه ذهبت الى عملك في مصنع في متجر في مكتب في الليكون وانت متوضي الحمد لله تحس بارتياح نفسي وبهدوء وطمانينه واقرب الى الله اذا كان في عباده ولو لم يشترط لها الطهاره فالاولى ان تكون على طهاره اذا مالك رحمه الله يرشدنا الى ما هو الاولى الحد الأدنى تصح بلا طهارة والحد الأعلى الأفضل أن تكون بإيش بطهارة